وأن <تصفيق> تكوني nasun a mm. Yeah. a uh -huh. هذا القرآن أنا ولا نجا من لا I'm on. لا يستوي أصلاب النار وأصلاب الجنة لا رأي Gone. Oh. Go. All right. nina <laughs> والله الذي <تصفيق> wrong. <laughs> والعزيز والخكيب هو الله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 يطور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في